وقوله فنبذناه أي طرحناه بأن أمرنا الحوت أن يلقيه بالساحل والعراء الصحراء وقول من قال العراء الفضاء أو المتسع من الأرض أو المكان الخالي أو وجه الأرض راجع إلى ذلك ومنه قول الشاعر وهو رجل من خزاعة ورفعت رجلا لا أخاف عثارها ونبذت بالبلد العراء ثيابي وشجرة اليقطين هي الدباء وقوله وهو سقيم أي مريض لما أصابه من التقام الحوت إياه وقال تعالى في القلم ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا ان تداركه نعمه من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين فقوله في ايه القلم هذه اذ نادى اي نادى أن لا الهه الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين وقوله وهو مكذوم اي مملوء غم كما قال تعالى ونجيناه من الغم وهو قول ابن عباس ومجاهد وعن عطاء وأبي مالك مكذوم مملوء كرب قال المعوردي والفرق بين الغم والكرب أن الغم في القلب والكرب في الأنفاس وقيل مكذوم محبوس والكظم الحبس ومنه قولهم كضم غيظه أي حبس غضبه قاله ابن بحر وقيل المكظوم المأخوذ بكضمه وهو مجرى النفس قاله المبرد انتهى من القرطبي وآية القلم المذكورة تدل على أن نبي الله يونس عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام عجل بالذهاب ومغاضبه قومه ولم يصبر الصبر اللازم بدليل قوله مخاطبا نبينا صلى الله عليه وسلم فيها فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت الآية فإن أمره لنبينا صلى الله عليه وسلم بالصبر ونهيه إياه أن يكون كصاحب الحوت دليل على أن صاحب الحوت لم يصبر كما ينبغي وقصة يونس وسبب ذهابه ومغضبته قومه مشهورة مذكورة في كتب التفسير وقد بين تعالى في سورة يونس أن قوم يونس آمنوا فنفعهم إيمانهم دون غيرهم من سائر القرى التي بعثت إليهم الرسل وذلك في قوله فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة وكذلك ننجي المؤمنين يدل على أنه ما من مؤمن يصيبه الكرب والغم فيبتهل إلى الله داعيا بإخلاص إلا نجاه الله من ذلك الغم ولا سيما إذا دعا بدعاء يونس هذا وقد جاء في حديث مرفوع عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دعاء يونس المذكور لم يدع به مسلم ربه في شيء قط إلا استجاب له ورواه أحمد والترمذي وابن أبي حاتم وابن جرير وغيرهم والآية الكريمة شاهدة لهذا الحديث شهادة قوية كما ترى لأنه لما ذكر أنه أنجى يونس شبه بذلك إن جاءه المؤمنين وقوله ننجي المؤمنين صيغة عامة في كل مؤمن كما ترى وقرأ عامة القراء السبعة غير ابن عامر وشعبة عن عاصم وكذلك ننجي المؤمنين بنونين أولاهما مضمومة والثانية ساكنة بعدها جيم مكسورة مخففة فياء ساكنة وهو مضارع أنجى الرباعي على صيغة أفعل والنون الأولى دالة على العظمة وقرأ ابن عامر وشعبه عن عاصم وكذلك نجي المؤمنين بنون واحدة مضمومة بعدها جيم مكسورة مشددة فياء ساكنة وهو على هذه القراءة بصيغة فعهلا ماض مبني للمفعول من نجة المضاعفة على وزن فعل بالتضعيف وفي كلتا القراءتين إشكال معروف أما قراءة الجمهور فهي من جهة القوائد العربية واضحة لا إشكال فيها ولكن فيها إشكال من جهة أخرى وهي أن هذا الحرف إنما كتبه الصحابة في المصاحف العثمانية بنون واحدة فيقال كيف تقرأ بنونين وهي في المصاحف بنون واحدة وأما على قراءة ابن عامر وشعبة فالإشكال من جهة القوائد العربية لأن نجي على قراءتهما بصيغة ماض مبني للمفعول فالقياس رفع المؤمنين بعده على أنه نائب الفاعل وكذلك القياس فتح ياء نجي لا إسكانها وأجاب العلماء عن هذا بأجوبة منها ما ذكره بعض الأئمة وأشار إليه ابن هشام في باب الادغام من توضيحه أن الأصل في قراءة ابن عامر وشعبه ننجي بفتح النون الثانية مضارع نجى مضعفا فحذفت النون الثانية تخفيفا أو ننجي بسكونها مضارع انجا وادغمت النون في الجيم لاشتراكهما في الجهر والانفتاح والتوسط بين القوة والضعف كما ادغمت في إجاصة وإجانة بتشديد الجيم فيهما والأصل إنجاصة وانجانه فادغمت النون فيهما والإجاصة واحدة الإجاص قال في الكسر الإجاص بالكسر مشددا ثمر معروف دخيل لأن الجيم والصاد لا يجتمعان في كلمة الواحدة بها ولا تقول إنجاص أو لغيه انتهى والاجانه واحدة الاجاجين قال في التصريح وهي بفتح الهمزه وكسرها قال صاحب الفصيح قصربة يعجن فيها ويغسل فيها ويقال انجانه كما يقال انجاصه وهي لغه يمانيه فيهما أنكرها الأكثرون انتهى فهذان وجهان في توجيه قراءة ابن عامر وشعبة وعليهما فلفظة المؤمنين مفعول به لننجي ومن أجوبة العلماء عن قراءة ابن عامر وشعبة أن نجي على قراءتهما فعل ماض مبني للمفعول والنائب عن الفاعل ضمير المصدر أي ننج هو أي لنجاء وعلى هذا الوجه فالآية كقراءة من قرأ ليجزى قوما الآية ببناء يجزى للمفعول والنائب ضمير المصدر أي ليجزى هو أي الجزاء ونيابة المصدر عن الفاعل في حال كون الفعل متعديا للمفعول ترد بقلة كما أشار له في الخلاصة بقوله وقابل من ظرف نوم مصدري أو حرف جر بنيابة حري ولا ينوب بعض هذا إن وجد في اللفظ مفعول به وقد يرد ومحل الشاهد منه قوله وقد يرد ومن قال بجواز ذلك الأخفش والكوفيون وأبو عبيد ومن أمثلة ذلك في كلام العرب قول جرير يهجو أم الفرزدق ولو ولدت قفيرة جرو كلب لسب بذلك الجرو الكلابا يعني لسب هو أي السب وقول الراجز لم يعن بالعلياء إلا سيدا ولا شفاذ الغي إلا ذو هدى وأما إسكان ياء نجي على هذا القول فهو على لغة من يقول من العرب رضي وبقي بإسكان الياء تخفيفا ومنه قراءه الحسن وذروا ما بقي من الربا بإسكان ياء بقي ومن شواهد تلك اللغه قول الشاعر خمر الشيب لمتي تخميرا وحدابي إلى القبور البعيرا ليت شعري إذا القيامة قامت ودعي بالحساب أين المصير وأما الجواب عن قراءة الجمهور فالظاهر فيه أن الصحابة حذف النون في المصاحف لتمكن موافقة قراءة ابن عامر وشعبة للمصاحف لخفائها أما قراءة الجمهور فوجهها ظاهر ولا اشكال فيها فغاية الأمر أنهم حذفوا حرفا من الكلمة لمصلحة مع تواتر الرواية لفظا بذكر الحرف المحذوف والعلم عند الله تعالى بهذا أيها المستمعون الكرام نأتي على نهاية هذا اللقاء آملين أن يجمعنا بكم لقاءات أخرى وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته